دیک العبا تيا والعمر في البعيد موضوع وبلاش تفكر في البعيد في موضوع و حاول تفتح كتاب جديد والماضي ساوي بي عليك يا بندر ورد لا بقشك انت نار ديان في الثمار خدها نصيحة من نياد من صديقنا والعمار وبلاش تفكر في بعيد في موضوع العدو السيد وبلاش تفت لبعيد فحوار العدو السيد حاول تفتح كتب جدير والخاطر نفد شي واحد هنا الخضرا وما رد ساكنها طريق ما نفد واحد منها ساكنها ولا فيها عيش ولا ميه كمان سكنينها جن وجني ولا فيها عيش ولا ميه كمان فيها جن عدي بالضمير والنيه والد قلبك سوى دم عبيد ورد ورد جلس ورد ورد العريس والنيّة وانت قلبك سوى دمعك فيه صور دين أبوك والله ملك البنك والله ينور عليك والله لا لا لا لا لا لا لا إباني. ومدام مرفض الصغيرة لا تعمل صائم معاك خوان يعني تطربت بالحلال ومرضيوش بعزش تذهب سكة ثاني وبلا شب تعيشها في حيرة قم في العاصية يكون تبات رفضت باقة الصغيرة للعاصية امعك كوار خدها نصيحة من ذول بريدك العينات يضر ما يفيدك خدها نصيحة من ذول بريدك العينات يضر ايدك وهي سيدي دربي ايدك شمعك في وادي أو اوط I uh... دم طرعي للعظيم في الكلام بتودي وبجيب هو مدام لا دي الخلقي ابن تعالى. ما قراعي بالعيب في كلامي دوت في وجهي ما دام لاجيا حبيب وار الله‌و آتا جا ما يا نجمه الليل يا بدر حيلال. يا يا بدر حيلن قاصد اغني لني علي غالي يا نجمه العال يا بدر حيلن وادي حبايبك جب بالفرح الفرح وادي حبايبك جب بالفرح بيها تن تنقول مبروك و الصح و سوال وادي حبايبنا بالفرح بيها تن تنقول مبروك و الصح و ست البنات دار ونور الدار مصبر ست البنات اختار ونور الدار مصبر لو يوم عليها غير طبعي يا غالي ست البنات اختار ونقول يا ام صبار لو يوم عليها غير طبعيه الخالي يا نجم بلا عين يا بدر حيلة قاصد تغني له للدي على وادي حبايب الجنوب يا صباح النهار ترى وعد يا حبايب بالفرح بيها دينا نقول مبروك وال سعد موالي وانا قلبي يدعي لك اتعش جيل وانا بدي غني لك نظمت موال قلبي يدعي لك اتعش زين جيل وانا بدي غني لك نظمت موال ادعي يصلح الحال ورزوا ويا البن عشق براحة البن كيف ما قصاد باله ست البنات نضار وينور تلا مصبره ست البنات نضار وينور تلا مصبره لو يوم غير طبع عيان خالي ست البنات غير طا طبقيا خالي ست البنات اللات ونرجع مصبر لو يوم عليها غير غطا طبقيا خالي والأهل وين الجيرة تجا يحكو بالسيرة خلوا العدو وخيرا عشان قال فضالاتي الأهل وين الجيرة سر يحكو بالسيرة خلوا العدو وخيرا عشان قال فضالات وطي الايادي وبوسوس ين ابوها فلوس ابوها فلوس, ابوها فلوس, ابوها فلوس سلم سلم وعيش सब ورد ورد صلاه على النبي على الف خرج على أبراج ونشق <تصفيق> خراج ولا لأجدا البس في الرأس يصيد السم Start. قاتل تو زعبلت في ايه